بسم الله الرحمن الرحيم يسريهم الله ما في السماء وما في الارض ليكونوا قوما صالحين هو الذي بعث في الامه رسولا منهم يتلو عليهم اياته وينذرهم ويؤمنهم من كل سوء ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفسقالا مرين بوبيه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم لأن كفروا الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا الشورات ثم لم يحلوها كمثل الحمار كما فعل حين احمل اسماء القوم الذين كذبوا بايات الله اللهم لا يهذ القوم الظالمين قل يا ايها الذين كذبوا اذ إن زعمت انكم اولياء الله اذ إن زعمت انكم اولياء فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم للظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تودون إلى عالم غير والشهادة فينبعكم لما قلوا ثم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بسعه إلى ودروا البيع مالكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قمي في الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من صبر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أولغوا لينصموا إليها وتركوا جقائنا إليه قل ما عند الله خير خير من يرون من الله ومن التجارة والله خير رازقين